وانتى في جهاز اساسي شرقي فيني كلي بوجود تريال كوفيد اسلي وازى ان اتاك سيقول تروح. فلما احنا وصلنا في هيكا بيكتر نم رباحة عن اتاكو ازمة. ده العنوان الاول. العنوان, العنوان التاني كلاسيفيكشن of ازمة. كلينيكال. العنوان الثالث امرجنسى بموضوع اسمه ستاتس ازمة تكس. انت تحفظ النوع اللي هو كلاسيفيكشن هو لك للقصة بعد شوية. وده من أهم الحاجات في حسب النهاردة بس خليك لي الأول بالقلينكال وقلت أتاك بأزمة على إزاي تنصف الأتاك بتعطي الأزمة شك واحد <تصفيق> أولاً بتيجي إمتى ده برونكل الأزمة فيها كلمة برونكل قلنا أي حاجة برونكل قبل كده بيبقالها لها بريوديسي في صبح رد فيه جدور في كتاب الكارديولوجي كان بيفرق كاردياك أزمة من برونكل الأزمة كان من ضمن الحاجات اللي تتفرق ديهم توقيت حدوث الأزمة كانت بتحصل بعد ساعة ساعتين صح؟ هذا كان على طرف دي الأزمة هنا الأتاك بتحصل ليه؟ هاي فريجل تون طول الليل العيال طول ما هنائم بالليل بتنام مع السيمفاتاتيك وبيبقى عايش بس بالبراسيمفاتاتيك لما انت عارف ان البراسيمفاتاتيك دي طول ما تنام أكتر طول ما الفيجل تون يشتد أكتر يوصل مكسيموم فيجل تون آخر الليل وده معناه إن مكسيموم فيجل تون يعني معناه مكسيموم ضاء برونكو أزمة ومعناه سكريشنس كمان فبدي أكتر لاني ببقى غرقان في سكريشنس على آخره دايما عيان الأزمة يجي من ضمن الأمراض يسألك في الفورا مين ده العيان اللي بيجي الصبح بدري ده واحد منهم واي حاجة برونكيالو وخدنا في كتاب الكارديوليش <تصفيق> <piano> أكيوت أكيوت أكيوت ميكوارجيال <تصفيق> انفرش صح ده نقعد بقى صح ادي واحد اتنين بابايا الاتاك بتاعت الأزمة بتقعد قد ايه مدتها بتيجي الصبحة بادري تقعد قد ايه دقايق ساعات ايام وتخف لوحدها او بالعلاج. المدة الا إلا لو بقى فيه in between the attacks يعني فيه إلا لو بقى فيه fibrosis يا فيه irreversible obstruction ويفضل عنده persistent suffering وpersistent symptoms كمان نضيف الحاجات وصف الاتак tired cough and dyspnea يعني كح جامد جدا وينهق قوي وصدره يزيق ودي مهمة إلا لو كان عنده نوع قلته في أول حصة اسمه قف فريند أزمة ده نوع استثنائي مش كمان لكن موجود ولازم تشخصه بحاجة اسمها high index of suspicion يعني لازم عندك نسبة شك عالية لأن انت مذاكرة كويس قوي وشاطر قوي وفاهم قوي ان ممكن الأزمة تيجي في غياب ديسنيف في غياب الليزنج ما هو لو ليزنج لو لو صدر مسدود قوي ليزنج هاي ده هينها كلام لا، no. ممكن يجي بس في هيئة كلمة واحدة برونكيا بإريتيشن وعملة كف على اعتبار أنه الميديتورز الموجودة دي الميديتورز دي وأشهرها يستنين وكنين بيعملوا برونكو برونكيا بإريتيشن البرونكيا بإريتيشن دي ممكن تكون كافية أنها تعمل كحة لكن ممكن ما تكونش كافية تعمل برونكوستاز في بعض الأحيان فالعين يجي بكحة فقط طب انت لو عارف ان عيان الازم يقولك انه بيجيله اتاكس كوف كوف وتصحى تصحى الصبح بادري شكيت انت ان العيان ده عنده برونكيا الازمة طبعا عايز تثبت ان برونكيا الازمة هعمل له ايه هتعمل له investigation تعرفك هل الpatient ده فعلا برونكيا الازمة ولا تديله حاجة من حاجات اللي بتجيب ازمة وتشوف هيحصل عنده بالسجير برونكو spasm هنقولها بعدين إن شاء الله اسمها Bronchial Provocative Test Bronchial Bronchial Test Test Pro... يعني كلمة Provocative؟ <تصفيق> يعني نشط بيستموليه بيبروفوك ده لو أنا شاكك إنه يعني لو عندي لو العيام ده بيبريزنت مين لي بيبكوفر ايه صفحة لو سمع بس كده على التست اسمه Bronchial Provocative Test Bronchial Provocative Test بني أنت العين ده حاجة بتجيه أزمة زي إيه؟ زي هستاميل مثلا مش هو هستاميل ده يعني البرونكوسبازم طب هايجيله طب طب طب عن ليه شرح التست ده مهم جدا جدا وليه شرح هايقوله بس خلي ده من ضمن أكثر العينين اللي انت محتاج فيهم تعمل التست ده ولو كان عنده كوف فاريانت أزمة لأنها مش واضحة لأن الكوفف فاريانت أزمة مش واضحة لو كانت الأزمة جاية في هيئة كلاسيك اللي هي كوف موديسنيا ويزينج ممكن ما احتكش للتستة لأنه هو كده كده مبين نفسه العين ظاهر قوي واضح قوي لكن لو ما كانش واضح قوي اللي هو بيكح بس فقط لا مش متأكد يبعز اتأكد طب تعمل التستة تحلف بين عنده الكوفف فاريانت أزمة اللي هي نوع من أنواع الأزمة بيجي بكوحها، بس أعمل تيست اسمه Bronchial Provocative Test. أجيله شوية حد لما ناخده، يبقى ده حاجة تانية. بالذات الكوف، فاريانت الأزمة دي برضو، تيجي كامولي برضو نوكترنل، زيها زي الأزمة العادية، شمعنا نوكترنل، لأنه برضو في فيجال تون عالي جدا آخر الليل هي. فبيزود القصة، نعم، بيزود secretions. الفيجال تون بيزود secretions. والسيكريشن بتعمل Bronchial Irritation، نعم، آآ آآ صح بقى يعني لو قلتها كده ما عرفش مش عارف أصيرها إزاي لكن هي is very important in cough variant أزمة investigation of bronchial provocative is a very important test in bronchial cough variant لو قلتها playing a major role أي عليها لكن الأزمة العادية لا عادية no كويس يبقى هي دي قصة لكن في نفس الوقت البيشنت بيكح السبيوتر بتاعه فيسيل بيسمى نيوكاس يعني بص في المنديل تلاقي حبوب نيوكاس زي حبوب الدواء سببها انه مات اريتيشن اوف جوبلت سيلز اللي هو المرض الالتهابي اللي هو قلنا من ضمن السته حاجات اللي بيقولوا انه انفلاماتوري ان انفلاميشن بيطلع نيوكاس وفي فبيتنزل سبيوتان لزج قوي اسمه ميوكاستيلس كويس كمان من ضمن الحاجات ان العيان لما يصحى من النوم على الاتاك دي تلاقي عنده انزايرتي جامده جدا متوتر قوي انا مش عارف اخذ نفسه سويتنج سويتنج ديبيكو سنسيتيف ففاتيك اوفر اكتيفيتي اول ما يصحى هو نايم عنده عندوش لكن لما يصحى على النوبه دي بيجي له سويتنج وده نفس الكلام اللي قلناه في الكلينيكال بكتشر بتاعه الفاروكزيزمال <تصفيق> نكتور الديسني كان بيصحى على سويا إيبا ده وصف الكلاسيك قوي للأتاك وفي حتة مش كلاسيك اللي هي كوف فاريانت أزمة مهمة اثنين نكشف على البيشن لو كشفت على البيشن ده هيبقى بالظبط بالظبط بالظبط شبه كبير جدا من سي أو بي دي إش لا أنا طبعا بتكلم على الوصف على الإجزامينيشن ديورين الأتاك لأن العيان مسدود صدره فالهوى بيخش ما بيطلعش كويس بيزيد في الانبستيجيشن في الانبستيجيشن حاجة اسمها فوليوم اسمه ريزيدي والفوليوم اللي هو 1200 سنتي اللي هو بيزيد مش بالزات في السي او بي دي احنا قلناها في السي او بي دي كأجزامل <تصفيق> اي حاجة فتلاقي صدره منفوخ أثناء الأتاك نمر واحد زي الجدول الأزمة مش موجودة في الجدول مش محتاجة أحطها في الجدول لأنها زيه زي, زي برونكايمتس والإنفليزيمة بالظهر هتلاقي اللي مرة واحد شيب بتاع التشاست أثناء الأتاك هايبر إنفليتد والموفمت كله مارس تي في اف طبعاً نقصة دان دي ولا كونسوليديشن لا يمكن تكون زايدة ولا مورمت أصلاً كل أمراض التشاست نقص تي في اف تركان <تصفيق> سنترا هو هنا المرض يميلاترال <تصفيق> لا طبعا التراكيا سنترال في في الكلينيكال يقول لك التراكيا سلايك ليفتد تو الرايت قول ماشي سنتر ما هي سلايكت شيفتد تو الرايت دي مين هيجيبها يعني انا عمري ما شفتها كده عمري علموها أوكي في الكتب مكتوبة ولو يعني عايز تجيب متر في جزء من جزء من جزء من, جزء من الملي عشان تقيسها وتعرف إن أصليب يشفت مش بشوان؟ سنترل المرض هنا يونيلاترل لا مرض بيلاترل فكيان بواسطار نورمال يعني إن إتس نورمال قوزيشن يعني تلاتة باي بيركاشن هايبر ريزنانس وبالأسكالتيشن الشعب مسدودة إذا في فيزيكولر ويزيكولر في قاعدة من العشرة طواعد بتقول معاها جنراليز ويزيز أوروك كويس يبقى تقدر تألّفها وبعدين In between the attacks the patient is usually في يعني يعني تكشف على صدر العيان لما يجيلك في العيان ده وانت عارف كاتب في في الفايل بتاعه انت كاتب في الفايل ده عبر الفايل تشوف اه ده انا Diagnosed Bronchial بس هو ماشي متزبط وبيجي ويروح attacks بتيجي وتروح جالك النهاردة مش في attack تكشف عليه نورمال عليك normal قالوش خالص خالص إلا except <تصفيق> لو كان المريض <تصفيق> ده قالوا حاجة irreversible يا إما فايبروزيس because fibrosis will this particular patient irreversible فلو كان جاله fibrosis بيفضل على طول مسدود أو ما جالوش fibrosis لسه لكن هو أزمة بيشرب رص في كذا كتير يوم جاله chronic برونكايتس، كرانيك برونكايتس بتيجي مثل سموكي، كان فيه اس سموكي هماما فلو جات له كرانيك برونكايتس on top of برونكيا الأزمة هيبقى عنده irreversible طبعا أنا بتكلم عن أي كرانيك برونكايتس اللي هي كرانيك اللي هي irreversible اللي هي كام من التالي هاخل واحدة اسمها كرانيك أبستركتب في الحالة دي بقى لو البيشنت بقى كده وبقى قلب فعلا من الأز معرض ان يجي يخش ما يخش بقى كمان طب اذا انفيزيمة ما عن سدازة هي بسيو بديه لكن في بعض الناس في بعض الكتب نظري وكلينيكال يسموا الحالة دي لما يكون البيشينت عنده برونكيا لأزمة which is reversible واضاف عليها chronic برونكايتس طبق بقت irreversible لأن مرحلة التالتة من كرانيك برونكايتس إيه؟ إيه لما دي الضفع على دي بيسموا الحالة دي على بعضها أزماتك لأنه أزماتك برونكايتس إصطلاح ما بنحبش نسمعه خالص لكن بيقولوا أزماتك برونكايتس يعني البيشن تبتدأ بأزمة وجيه عليه أنطق كرانيك برونكايتس يعني يدخل الحالة دي بقى ايه ريفرسبل حتى لما يجي على طول لانكرونيك برونفايتيس كده كده ايه ريفرسبل جه له فايبروز هناك نمره اثنين انت تتكلم على في كل في كلاسيفيكيشن الكلاسيفيكيشن دي مش مهمة بس عشان انت تتكلم على كلينيكال فيكتشر وتشخص لا الكلاسيفيكيشن دي مهمة عشان تعالج انا بعالج بالجدول ده يعني ايه يعني هتلاقي نفس الجدول في التريتمنت ما لناش دعوه بيه دلوقتي هتلاقي الأدوية بتترصص على حسب الستيج بتاعت الأزمة اجتمعوا مجموعة اسمها National uh, Education Prevention and Program of أزمة وفيها اللي هي النبدي وفي حاجة تانية اسمها دي مش هلما الجينا أمم منظمتين. جينا دي أشهر واحدة في العالم بتدرس الأزمة كان مايها. مايها دي تاك نيويورك هارت أسوسيشن وفيه حاجة هنقولها أقولها في الريفيشيناس للسيروك دي اسمها Gold Classification نايها دي أصلي جينا Global Initiative for Asma Global Initiative for Asma دي بتدرس كل حاجة تخص البرونكا الأزمة وكل شوية طلعوا بريكمنديشنز وخدنا في كتاب الكارديولوجي جي ان سي ايت كويس الأزمة دي بيقولوا ايه هنا بيقسموا الأزمة على حسب كلمة واحدة بس سهيتي هاو سهيل أزمة اس لاربع درجات بس يفينه طبعا طب هم بيعرفوا ازاي السيفيلت يعني ازاي بيقسموا السيفيلت بتاع الأزمة الجينة دول بيقسموها على حسب السيمتومس بتاعت العيان هادي واحد ما هو بيتشخص فيه كنه يبقى على حسب المعاناة بتاعته فهيقيت شكوى اللي هي سيمتومس يبقى المواحك سيمتومس دي برات على حسب ريسفيراتي فونكشن تيست بي اف ار مش قلنا قوي اي 1 طب هو الاف اي 1 ده والبي اف ده كانوا في الريستريكتيف ولا في الاوبستراكتيف اوبستراكتيف انا بتكلم على الاف 1 المطلق دلوقتي obstructive. هو والفاليو بتاعه كان الاجابه اسمها انا رقم كام سي سي Ken? Teltum-numé, arra baktum-numé? Tegyen szeresször. Ne iszállt, nem iszúmé. Kencán iszállt. Ken, a rakam? Teltum-numé, arra baktum-numé? Ekkén Kendi. Mes. Szálljunk. تقريبا من أصل باعة 800 كله اللي هو بتاع الثواني ده أول ثانية الثاني ثلاث ثواني السؤال ده هيقل في الأزمة لأن المرض إيه والسيمتومز هتبقى سيئة جدا في الأزمة قسموا بقى الجدول ده أهم شرط في تقسيم الجدول ده إلى درجات تصاعدية من سيء لأسوأ إلى لا. أهم كلمة هو مكتوب عندك Mind Intermittent وبعدين منه Mind Persistent وكده مش كده أربعة درجات التأسيمة دي أهم كلمة فيها على الإطلاق أن يكون العامة بيخدش دور خلي بالك يعني ده في عيال مش بيتعالج من علاج الأزمة يعني جاي لك في العيادة أو في المستشفى أو نو no treatment قالوا لو عنده كذا يب stage one لو عنده كذا stage three كذا وكذا دي لازم تحفظ انتبه symptoms هنا by day and by night طب هو يعني بناءا على ايه بتقول symptoms دي سيئة أو سيئة قوية بناءا على ايه درجة المعاناة يعني severity of the attack هذا واحد Frequency of the attack قد اثنين Duration of the attack تلت كلمات مدة الأتاك بتقعد كده ولا كده يعني وقت قليل احنا قلنا من تلت دقايق من دقايق لساعات الأيام مدة الأتاك قصيرة ولا طويلة كتر الأتاك يعني ايه كتر How frequent هي لما تيجي كل يوم زي ما تيجي كل شهر طبعا لا و... How severe هي فقسموها باي دي باي نايت بأربع درجات لازم تحفظهم زي ما تحفظ اسمك بالضبط إيش معنى؟ لأن الكيس بتيجي على دول يرمي لك جيفن في الكيس زي ما خدنا في المراجعة وفي المحادث يرمي جيفن يقول لك all diagnosis أنت ما تقولش دايجنوز أزمة ما تقولش دايجنوز the attack of أزمة طبعا لا من ضمن الدايجنوز اللي هتقوله غير انك تقول لي أزمة تقول لي stage كان انت فهم الموضوع؟ لازم تقول لستيتش كان بنار على حفظك للجدوى ده الجدول ده فيه كمان دول الف اي في وان اول واحدة دي 80 في المية التانية ستين اقل من 60. بص رأة هم انا عافية دولة يفيش في المية دي من ايه من تلاتة تلتمية خلي بقى بقى الكلام. 80 في المية من الرقم بتاعها الفول مارك بتاع الف اي في وان كان ه عبّة 80% منه، ما هو أول مرحلة، لما يوصل 80% يبقى أقل 20% من أصله، أصله اللي هو 30%. ليش دع وأنا بقى؟ إن هو أصله 80% من كذا مش مش عادي. أنا أكلم الأرقام البرسنتج اللي في الخيال دي percentage من أصل the FEV1 اللي هو 30% مية. هتلاقيهم بيقلوا، طبعا بيقلوا. لأن كلما قلت بالحالة أسوأ ولا إيه؟ And so on السؤال بقى هنا برضو إن إفرد إن شكوى من شكاو العيان وقعته في ستيج نمرة أثنين بس F.E.G.1 وقعه في ستيج نمرة أثنين إيه بقى أنت مصنفه إيه؟ الأسوأ طبعا الأسوأ زي ما قلنا في الhypertension وتعالج بناءا عليه كأن بقى لما نروح إن شاء الله عالتريتمنت عليك ستيج 1 غير 2 غير 3 غير 4 طبعاً فيش فيها كلام. يبقى أهم حاجة هنا ان الـ different stages imply different treatment يعني معنى كده لما يجي لك العيان ستيج 2 هتديله كذا لما يجي لك ستيج 4 هتديله كذا كذا دي هقولها بعدين شاء الله في التريتمن based on your diagnosis وقال بيلاقوا هناك عليه ما ينفعش تقولي دي أزمة وتسكت طبعاً لا لازم تقولي أزمة ستيج كانت يبدو لازم نتحفظ موجينا زي ما خدنا نايها كلاسس كان عندي كذا كذا والنايها دي برضو خلتنا أني ما نديش بيتا بلوكر أو ندي بيتا بلوكر وممكن برضو 3 أو 4 ندي كاردية كريسيكرايجيشنا وكان كذا كذا كذا السؤال برضو ده تاني حاجة لازم تتحفظ آخر حاجة في الكلينيكال بيكتر ستاتس أزماتيكس ده عيان معرض للموت حالا اسمها أكيوت سيفير أزمة من قسين ستيتاس أزماتيكس دي بيت قسين اسم لو قرر يمتحن في امتحان الاورال تشست دي واحدة من أهم أسئلة التشست اللي بتتسير في امتحان الشافول التريتمنت هنقول إن شاء الله مع التريتمنت واعرف يعني إيه الديفينيشن تاع ستيتس أزماتيكس اتغير كان زمان يقولوا ان ستيتس أزماتيكس <st> <-ới> دي لها اسم تاني أبحوت سغير أزمة life acute severe asthma. can you pull on it? attack of asthma not responding to classic classic treatment of asthma for 24 hours not anymore. إكلار خالص. ده definition بتاعه ولا مكتوب في attack of asthma not responding to classic treatment of asthma for several hours. وسابوها عينها، لأنه بتختلف من عيان بالتاني طب حد يقول لي إيه؟ طب ما هو إذا كان البيت هنا عنده دي يبقى تقول لي طب أعمل معا إيه؟ إذا أنت بتقول لي أنه للكلاسيك تريتمين يبقى معنا كده لمدة ساعات طويلة تفرق من عيان للتاني هشتب كلمة كلاسيك ولازم أعمله كلمة هتديره علاج not classic طبعاً يعني لازم هتديره علاج مكثف جداً علاج aggressive جداً يتناسب مع الحالة الخطيرة طب اسمه اين علاج ده؟ ما مش اسمه ده توليفة كبيرة كده موجودة تحت عنوان علاج status ashmaticas very common في الامتحان ينزل كل سنة أو سنة أو سنة لا Treatment of status ashmaticas مش بديله بقى العلاج التقليدي اللي بتديه علاج طبعاً خالص اطلاقاً ده أنا بعمله على إنه بيموت وبعمله على إنه ولازم يأخذ علاج مكثف جدا فين؟ مش في البيت، مش في المستشفى، في الـ طب هو ده الـ status ده رجوع تالي صنفوه درجتين من حيث سيء وأسوأ درجتين status asmatics دي صنفوها درجتين سيء وأسوأ درجة كده، status asthmaticus. درجة اسمها acute severe asthma. ودرجة اسمها life threatening asthma. طبعا دي خطيرة جدا ودي أخرى. life threatening يعني بتهادت حياة العائل دلوقتي حاجة. وانت بتعالج status asthmaticus في الامتحان treatment افتكر لو سمحت ويجس قوي في الجملة المكتوبة لأن في حد من ال... عندي في القصر كان الثاني على الدفع من أشطر الناس وشافها status فراح كتب treatment of status epilepticus كاملة كتبها زي ما الكتاب بيقول طبعاً وإحنا لما تصلح حاجة زي كده انت شايف مكتوب رائع ما تداش تديله ربع نم متعاطف معاه أي والباقي كله مقفل كل البتاع أيوة ما تقدرش تطارط منه حاجه عشرة نمر في حاجه زي كده هو من هو أو من اوائل على الدفعه فخلي بالك بس انت وانت بتكتب حاجة لازم تقرأ كويس قوي المكتوب لازم تقرأ كويس ولازم تبقى نايم كويس جدا كل <تصفيق> بسرعه فاهم متصور ان النوم اصل في ناس بس بسرعه ليه في ناس يقولوا ايه اه انا هصحى تمام قوي قوي هروح اقفل الامتحان جرب تجرب صفر زيرو المخ ده لازم ينام لازم ينام زي اي حاجة لازم تنام المخ لازم ينام جسمك نمت لازم ينام خلاص لا مش موضوعي انا اقيل على الامتحان ده بقالي شهرين انت اصدت قصتك انا هتكلم جد في موضوع الامتحان ده بعد مخلص حيطة دي بس خلاص ده لايف تريكي الفرق ده خطير خلاص إنتي ده, ده أخطر. إيه الفرق بينهم كلينيكال كلينيكال بيكتشر بتاعتها من روائح أكويت صغير أزمة إيه يجيلك إيه عين تكشف عليه مش قادر يكمل جملة دي صح قوي في الكتاب the patient is not able to finish one example ليه مش قادر من كتر ما هو من مسدود مش قادر يكمل جملة شايفي خد نفس اثنين تاكيبنيا من هايبوكسيا ولا من هايبركابنيا خلي بالك بس من الكلام البرونكيال ازمه دي من عيب ديفيوجن ولا عيب فنتيليشن عيب فنتيليشن طب وعيب فنتيليشن كان فيها هايبوكسيا ولا هايبركابنيا الاثنين طب يصنش الشطر سبيراتو سنتر تلاقي العيان بيتنفس كتير يزيد النفس عن 25 بريث بير مينيت لما كان المفروض يبقى أقل من 20. 20. 20 تحط ايدك على البالس دكي يعني بيعدي البالس 110 بيتس بير مينيت ليه؟ يا سلام <تصفيق> ايوه مظبوط برافو كويس سمباثاتيك <تصفيق> العيان ده صدره مسدود وعنده انزايرتي جامده جدا اعرف نا لا؟ ايوه اندوجنس كاتيكولامينز لان انت بتدي العيام من بره ايه بتعالجه ازاي ده غير الكورتيزون بديله كاتيكولامينز بيتا ادجونس طب انت لما تلاقي واحد صدره مسدود طب يا صحه تعالى بيدي اي واحد مريض قدره يصلح شويه فلو سدرك قفش تلاقي الحمد لله ان دي حالة ستريس جامده جدا طرشق سوبرالينه المظله طلع محاولة التصليح عشان يوسع شوية بدليل ان انت ممكن جدا جدا وفيري كامل اللي مولاناية تشفتها فيري كامل يجي عائل طبعا احنا نتعلمين بياخد محلول معين كده في الستيتاس أزمك فيجي عائل الأزمة تقيس للغط تريعي البالس سريع تتعلم من ضغط؟ لا عمرك ما تتعليك من ضغط أبنا ورين دوا مفيش دواء ضغط في حد في العيل عن ضغط؟ لا المتأكد ما والله العظيم ما خدده بقى معنى كده ايه انه هو مش مريض ضغط لكن ضغطه هنا عالي ده مش مريض ضغط بحفو عالي دلوقتي بس هو is not a hypertensive patient بسبب stress بسبب من منضلناها تاكيكاردية دي Criterion اكتر من 110 per minute البالس بالسس بارادوكس نفس الميكانيزم بالزبط بالزبط بالزبط اللي هو النافذ سيو في دي اللي هو نتيجة الكمبلايانس بتطلع معنى <أنا> أبوز قلناها هي بالكربون وده يختم معانا الأسباب اللي بتعمل قلناها في كتاب الكارديولوجي مع درس دي واحدة منهم كويس افتكر برضو البيشن ده تلاقي عنده -E أقل من خمسين في المئة قال قوي خمسين في ايه من نورمال كان تلاتة تمنونية كويس بس خلي لانك بقى الأعراض الموجودة عند العيان دي ما تصنفوش ستيج أربعة في الجدول اللي خانت قطعا لا لأن العيان بتاع ستيتس أزماتيكس ده بياخد دواء خلي بالك ما يتصنفش ستيج أربعة أبدا ستيج أربعة اللي في الجدول أو ثلاثة أو اثنين أو واحد لازم يكون على <تصفيق> لا ده هما كده، لو بياخد دواء وما كانش يبقى ستيتس أسمائه لو م... لو بياخد دواء كلاسيك not responding for several hours صار نقص تيتس حالة سيئة جدا الأسوأ منها دي life threatening لو تسير من غير علاج أو علاجك وحش أو تأقعد تعليك أهملته اديته حاجة مش مصبوطة مش م... مش بتتابع كويس مش بتعالج كويس يروح على حاجة أخطر يموت دلوقتي حالا إلا أن يا شاء الله إيه نمرة واحد تنزل الاف اي في 1 30% تبقى من 50 30% من النورمال ده سيء جدا بيموت ونمره 2 تعمل له ارتريال بل جازز هايبوكسيا هايبركابنيا كاربون دايوكسيد زايد عن 45 وهايبوكسيا ناقصه عن 60 وبرغم انه محطوط على اوكسجين برغم انه محطوط وهل خلي البي اتش بتبتدي تقع يقع حد يعترض يقول ازاي بي اتش يعني اسيدوسيس يقول ازاي طب ما اكيدني بتصدم لا ما عندهاش وقت بل الموضوع هنا سريع ده هنا كيوت اون توب اوف كرنك تيجي البي اتش وقع ممكن يجيله اسيدوسيس تلاقي البيشن ده بيزرق طبعاً بيزرق لان الهيبوكسيا زادت قوي زادت ليه هيبوكسيا مسدود ده مش عارف يدخل هواء يزرق درجة الوعي يتقل ده brain hypoxic احنا خذنا قبل كده من ضمن brain hypoxic DCN ولا زيادة carbon dioxide L2 لان احنا قلنا ان فيه hypoxic effect على brain بيقلل درجة الوعي وفي toxic effect في carbon بيقلل درجة الوعي. تقامره عليه الاثنين oxygen ناقص و carbon درجة الوعية تحط السماعة على صدر العيان ما تصنعش ويزس لأنه سيبرو ما بيدخلش حاجة هو ليه ما فيش ويزس ما سايلن تشاست سايلن تشاست يعني يعني انت مش سامح آخر ما فيش هواء داخل ولا خارج ولا حتى ويزس وأنت من شوية في الصفحة اللي فات كان في ويزس ولا طب ليه اختفت لأنه تسد قوي طب إذا تسد قوي ما فيش هواء أصلا عشان يصفر فأنت مش سامع ويزس دي خطيرة جدا وفي واحد يقول ايه تياس ولا حاجه قعد مع النايب وجت له حلسه كده سمع صدره لا عنده ويز كويس وبعد العلاج وحش بعد شويه العلاج راح قال للنايب ده خف ازاي تيجي ازاي هو قال له خف الانميزس <تصفيق> راح فاعتبر ويز راح يبقى العال اتحسن اتحسن ازاي لما الويز راح وانت شايفه بيزرق ودرجة الضغط بيقوم عليه يعني ايه الساتيزه عشان تسمع الويز راح يعني لويز دي تروح هو ده المؤشر بتاعك وفي نفس الوقت بيزرق العيان وضعج في الوعي بالضيعة لويز اسرقت لأنه ما فيش هوا داخل وخارج سايلانت شاست دي لايف ريتين تتكلم النايب في التليفون بتاع الانتنسف كده تقول له عندي حالة لازم تتقلم القوضة دي دلوقتي حالا بيسرين عمدك جوه الانتنسف كده دلوقتي حالا يقول لي له هيموت حالا <تصفيق> اعمل له أطير يالله عشان يدخلوا يقول لك يعمل لي Arterial Blood Gases لانه عندهم رولز انه لو كان الArterial Blood كويسة ما يخلش شو عشان كده الArterial Blood Gases في الانبستيجيش اهم من رسفاراتري فونكشن تاست طب ليه؟ لان هو يعني رسفاراتري فونكشن تاست ده لازم ينفخ في الجهاز وهو هو كده يقدر ينفخ في الجهاز؟ لا مادرش فاهم منها Arterial Blood Gases الا لو كان قادر ينفخ برضه تبقى الArterial Blood أهم اهم Hypoxia تباين ايه Arterial هاي بوكسيا هايبر كابنيا والكارب والبايك والاس بي اتش بيقع من اسيدوزيس الموجوده كدني ما بتلحقش تصلح طب هو الاسيدوز هنا اسمه ولا ريسبيراتوري اسيدوز كويس جدا دي اسمها لايف ثريتنينج ازما يموتوا بقى, بقى التريتمنت بتاعها مكثف جدا لازم يتعمل جوه الانتينسيف كير اتفضل عندي اخر حاجة كومبليكيشنز اوف كومليكيشنات ادي lembra واحد ان العادي كيلو ستيتس ازماتيكس خلاص واحد يقول لي طب احنا قلناها كلي كانت بيكس وتتحط كومليكيشن COPD COPD لما يجيله ايه irreversible condition يبقى دايما يقلب انفزيم طب احنا خدنا الانفزيم اللي هي الحصه اللي قبل COPD كان في برايمري انفزيم الف1 انتريس ما نجابي كان في سكر كانت نتيجة برونك كان أزمة ولا كرونيك برون الاثنين بس الكرونيك برون إذا الأزمة مع الامفزيمة بس يوبي. ثلاثة رايت فنتريكرر فاييرن توب أف كورب المين الجد نعم. باري لكن مش مسدود البرائماري انفيزيما ده Alpha-1 Antitripsin Vesitiancy بسدره منفوخ هوا لانه بيكسر الافي ريسبتة لا لا ما عندوش Obstruction هو عنده انفيزيما من غير Obstruction ده عشان كده سامة Primary لو انفيزيما on top of Obstruction تبسمها Secondary which is not the case يتفضل عندي ان من ضمن الكمليكيشنز رايت right, ليه رايت right? ventricular failure لان عنده فازل في هيبوكسي هنا هيبوكسي تعمل فازل تضيق، توم تعمل دفع ضغط في البلعومري أو تعمل مقاومة أو صد أي هند تكير، right. ليه السك الطبيعية بتاعت أمراض الجست إنها تعمل وايد فينتركر في COPD وإن ممكن يعمل كمان ليف فينتركر في. which is not classic. أربعة، respiratory failure. respiratory failure هنا type 1 ولا type 2؟ وانا توم، <تصفيق> توم، إزاي؟ تام، ميا فل ميا. طيب توم أكر، يعني في هيبوكس أو هايبر، كابنيا. كرونيك ولا اكيوت ينفع كرونيك على الازمة. لكن لو جات ستاتس أزماتيكس، هيبقى أكوت. ينفع على ابنين. نقطتين فوق أوباء تكتبها كاملة. من أول درس في الكتاب كان فيه ثراسك؟ وإيه ثراسك complications of corticosteroids طب بنقولها ليه؟ هو العين ده هياخد كورتيزون يوم يومين، أسبوع، أسبوعين، طول العمر هياخده على طول طب يعني معامل ديجيله complications بتاعتها، حد يعترض يقول يقولي لا أيوة صحيح، بياخد كورتيزون طول العمر، لكن بياخده inhalation ما هي الانهاليشن برضه، بتعمل side effects والأورال بيعمل side effects فتكتب السايد افكتس بتاعة الكورتيزون مكتوب جزء منه في الدرس بتاع التريتمنت هنا وجزء كبير مكتوب في الكتاب بالروماتولوجي درس الروماتويد أرثريتس هتلاقي هناك السايد افكتس بتاعة الكورتيزون كاملة إن شاء الله من ضمنها ياعمل ساكندري؟ هايبرتانشن عادة علينا؟ هايبرتانشن دي. وساكندري؟ ديوبيتس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 رابتر إمفزيميتاس بولا طب افتح دارس نيموثوركس كده دلوقتي احنا عادي أيوة الباقي مزايسي وكذي افتح كده نيموثوركس بص على أسباب نيموثوركس مع بعض مسمح موجود من ضمن أسباب الثاندي اللي هي دي نيموثوركس دي بروكيل أزمة ولا ايه الكلام ده موسيو كذي طبعا رابتر وغنيفزيميتاس بولا وزيها أزمة الكلام ده مهم جدا انك وانت بتذاكر حاجة افتحها في حط مكتوب هنا مكتوب هنا ايه؟ مكتوب نيموتوريس تروح فاتح نيموتوريس ليه مكتوب؟ انت بتعيش كده؟ اه بتعيش جرب حاجة تانية كمان نيمو ميديا ستاينب مش كما يعني رابتشر او انفيزيبتاس بولا دخلت هوا هو الميديا سباليوم ندرة أولي كمان في حاجة اسمها Allergic Bronchopalmoneary Aspergillus يحبوا يسألوا فيها في الورد Allergic Bronchopalmoneary Aspergillus Aspergillus ده ايه؟ فانجس. فانجس. نقطتين فوق بعض ده بيد عن الماجستير يعني دي درس ماجستير كبير لكن طالما نطقته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 Allergy to inhaled Aspergillus. Ígyan, enged átgurrt az Aspergillus fungus, haszn mindból allergy. Túl, de ez nem igy esett, én allergikus ember. Ez nem, hogy az való allergik. Ébédia bar ann. Allergic inflammatory reaction in the lung due to allergy to inhaled Aspergillus. Fú, allergic. allergik. Túl, hol a én? إيه الباثولوجي اللي هي الالرجيك برونكو بالمونيلي أسبرجيروزيز دي كلمة واحدة لا مش تومر دا مش قومة مش جاي لا دي عبارة عن كلمة واحدة كونسوليديشن بالزبط, بالزبط بالزبط بالزبط شبه النمونية لوكالايز كونسوليديشن انديناميك لوكالايز كونسوليديشن انديناميك آه بس العال عنده مظاهر الالرجي ولازم يكون في الهيستور يتعرض لحاجة كده بشخاصها ازاي دي x راي تشست بتبين نفس صورة اللوبرنومونيا طب إبن مش هتشخص حاجة مش هتشخص لإني دي فانجل انفكشن ولا ألرجي الفانجس هلاقي في الدم نسبة علي هند إزينوفلز لأني ألرجي طب ما دي مش هتشخص حاجة طب ما مليون واحد عنده إزينوفيل يعني بس هتبي تلاتة هامل سبيوتر كالتشر أدور على فانجس مش هيبان. Fungusz, mert van egy van filculture tárgyú dolgunk. Van beantibózis, antiespergillus De mi könyöshagyékia? Antiespergillus antibózis indiblát. Hé, a a ez الدواء اسمه إيتراكونازول. بلاس مش أور كورتيكوستيرويد طب كورتيزون ليه؟ <تصفيق> <تصفيق> أتي أليرجي صح كورتيزون أتي أليرجيك؟ صح أتي أليرجيك أنتي إنفلاماتوي بل دي أتي أليرجيك أنتي إنفلاماتوي بس هتقول لي ده هيضرب الفانجا من الفانجا لذا ما تغطي بأتي فانجا مضغطي بانتي فنجل لو لوحده لا كورتيزون لوحده لا المضغطي بانتي فنجل لازم تعرف كلمتين عن الموضوع ده ولا خالص انتي اسمك ايه بس <تصفيق> نعم اوكي اوكي اوكي خلاص انا سمعت كويس قوي المره خلاص عايز اسمع المره اللي فاتت خدنا chronic obstructive pulmonary disease دول لو سمحت كومبليكيشنز اوف انا عايز اسمع <تصفيق> انت ما ده عشان لا لا لا سمعت نعم أومر إيه أومر ما زفتش معبر يعني أنا فاهمي أنا فهمت وصلتني جملة أنا جملة وصلتني أنا مش فاهم معناها يعني إيه أنا عايز أسمع يعني يا أومر ما زفتش هو ده معناه إنه عصر يعني يعني معنى كده إن اه طول عمري يبذاكر ففي مرة مزجرتش نعم؟ لا خلي بالك خلي بالك انت تحضر هنا ما سمعش منا بير اجابة فيش كلام هتلاقيه اتقلبت اي نطمئ فيش فيها كلام انت وزبط نفسك انبالك كان عندنا بتحامل ايش دعوين انت حامل خلص في نفس الوقت قبلها كان عندك وقت تذاكر. انت تذاكر كل حرص في الكتاب حتى لو عندك امتحان. لو سمحت كلامي واضح مش كده؟ اوكي اوكي انت وديه اول مرة مش كده؟ مية في مية اخي مرة مظبوط؟ مظبوط ان شاء الله محمود؟ Na. Na. Fi da el role el computer. Fi da? Na. Ha. Fi eh el ايه كمان؟ الهود اين؟ اخرح ليه؟ اخرح؟ بيبنشورت. بيبنشورت. ايه كمان؟ أه... فيه فيه فيه complications of cough مصبوط آه... ايوه انا تنسى اسمك عميني وانتصم قال لي كده ليه عيال اللي عنده COPD له failure of the left side of the heart فقط زعلان بس هاي بكسر تمام كويس وإيهما أهم واحد منك كويسي نفس نوع العائلة مضبوط نوع يا رسولي قال لي دي أنا بنسى اسمي خلاص <تصفيق> ال قولنا إزاي تقولين إن عيان COPD بقى complicated the failure of the right side of the heart <تصفيق> <تصفيق> تاني هسأل السؤال. إزاي نعرف إن عيان COPD بقى complicated the failure of the right side of the heart أنا عايز أسمع ملع <تصفيق> أنا عايز أسمع إجابة مضبوطة تاني أسأل السؤال إزاي نعرف إن عنده سي و بي دي بقى انتي <تصفيق> ما ذكرتيش؟ انتي لما تقولي النيك فينس تقوليه تقوليه في الانسپيريشن وفي الاسپيريشن <تصفيق> ادي واحد اتنين الاديمة برا اللي انتي بتديتي بها ايديمة دي اصلا اصلا الاديمة دي غير مطبولة خالص انتي بتديتي بيها دي برا الحوار تسمعيني اسمع قالت اللي هو خجزة نيك فينس في اكليونج الانسبيريشن بس اما اختر بريج اسبيريشن بس ساود البطن ظهرت كده كانت انت مع ما مزكرتيش حاجه طب ذاكرتي انا بس احنا قلنا البشن جاله يبقى مليانه في الانسبيريشن وفي الاكسبيريشن مليانه بوس في الانسبيريشن وفي الاكسبيريشن دي الإجابة أقول للأيدي ما برد، أدي واحدة، التانية مال والليدر فالساتي اللارج، تندر، فالساتي وقلنا تندرمس دي، مش ولا بد، مش مهمة قوي، لأن عضلات بطن واجعم الكحة أدي اثنين، ثلاثة الثالثة. ماشي. اربعة. اصايز دي ماشي بشوان ما اوي. ماشي. ايه كمان? ما قلناش او جلب? على ايه? ما قلنهاش دي? جدا جدا جدا. بصي من وراء الوصف. جداً. ليه بقى؟ عارفت ليه؟ لأنا لو قفت هنا بعد انتهاء الحصة وخدت وقت أشرح في حاجة أفضل أقولها ليه في كلينيكا؟ معناها ايه؟ معناها ترميت بيكي جداً برضو بمعنى تاني احترمتك قوي ليه؟ لأنا عايز أوصل لك حاجة عارفة تتسئلي فيها بترتيب معين لكن انت ما دي تليش ما دي الموضوع الأهمية اللي مفروض تبتاكد لو كنت مديها له مظبوط، كان يطلع كل حرفة فيه مظبوط مش هنعملها تاني بصي هتلاقي حزي شوية، اني بتريد القصوة تزيد شوية عنها طبعا، رد فعلي بيزيد شوية أنا ما عملتش كده في نص السنة الأولاني بس بتريدت أعمل لما لايه أكتر من واحد ما بيجاوبش كويس ولما الاقي ان كذا حد بيقابلني على امتحان امبارح يقول لي ما لحقتش اذاكر كويس وانا قايل الامتحان بقى له شهرين ما لحقت كويس كويس جدا كله مش مشكله في حاجه يعني النهارده مثلا الاقي حاجه ممكن متضايقاني ان انا فعلا مذاكره الدرس ده بس معلش حصل بتحصل بتحصل لا بس بص بص انت تخشي في اي امتحان واي عج... تدعي ربنا تصعد على النفسيه دي تفكري ان انت نسيان وتدعي انت تدعي ربنا اي قبل الامتحان اعتبري ده متحان. هو مش امتحاد بس قولي يا ربنا يزعيد عدوا يا ربنا أب... عارف قبل اي امتحان والله يتحصل لو عملت كده هتجاوبي عشر على عشر بس الناس مش متقد لبلها بيقين مليون في المية والله هتجاوبي رائع ما فاش تخمالات انت فاهمها ان فيها نقر اصلتها بشكل مداخل الامتحاد اه كل واحد بيقول دعاء ويدي بس ال... لا مليون في المية هتحقق ما فاش نقارش انت عارف انا البكالوريوس ما كنتش مذاكر كنت مذاكر كويس بقى بس مش لا مش اللي هو, مش اللي, هو مش اللي هو الواحد يعني مقفل الصبح لا خالص مش هو الترتيب اللي انا عم يعني الترتيب اللي انا جبته في الكليه مش هو اللي انا استحق استحق اقل منه بس هو انت دخلت وبتقلم حموله كده وبيصوت قال وبتدعي يقين انك مش هتعدي في اللي زي ما بتعدي في الحادي وده حصل والله. وعاكيتك على الدكتورة الام دي التكالوس كان كده اه عارف ان انت مذكر انا متأكد انا عارف انت كويسة رائعة بس ايه ابادي كويسة وبعدها انت خلي بالك. <تصفيق> انا ما عم تجيش حاجة لا بص انا ما عم تجيش حاجة طالس <تصفيق> انا كل اللي بعمله بل فتنظرك بس انت فهمك ان رد الفعل ده حاجة؟ والله ولا حاجة ودي أبداعيك شاحتي سي والله ولا حاجة <تصفح> خالص لأن انا ماشي معاكم هنا بالراحة جدا جدا بس انا مش عايز اقلم لأن انا لقيت الناس كلها فيها دروس حصلت بص لكي ما ماشي في ضحاية تاي نهارتها كفاية بس كده وصالت حسنًا، <سؤال> للمتحق، بص النص السنة الثاني أتكلم جدًا، خلي بقى كم يسمعني نص السنة الثاني هيبتلي عبد تنازلي لللمتحق، انت آخر السنة بالنسبة لنا في القص العيني، السنة اللي بدي فيها بطنة هي آخر سنة اللي بتكونكلود عمرك كله، ودي تعتبر آخر سنة، لأنت عندك فيها بطنة الأطفال، وبعدين بعدها السنة، بعد كده جراحة وليسة يعني أربع حاجات دول هم آخر حاجة في عمرك، بتكونكلود كل حاجة يعني انت التعب اللي تبتوا كله في المدرسة وطلعت من الأوائل كلنا طالعين في المدرسة من الأوائل هتضيعوا لو, مد... لو الخمسة شهور دول هصارت فيهم أولاً مش هسمح بالتأصير ده أول حاجة ثانيا انت ما تسمحش نفسك بالتأصير أبداً هيبتدي عد تنازلي للامتحان فلو سمحت تاخد الموضوع جد جدا احنا في نص سنة الأولية خدناه جد بس بهدوء نص السنة التاني تاخده بمنتهى الجدية وتحط نفسك طارجت ما تنزلش عنه أبداً أنك عايز تحقق تطلع من الأوائل من الخمسة الأوائل مفيش أي فرق بين أي واحد في الدفعة وبين الأول على الدفعة أبداً إحنا هنعمل لو سمحت إحنا نتعاهد أنك تمشي جد جدا لو هتمشي معايا كويس بما يرضي الله أنا معنديش مانع أتعب جدا بس ألاقي اللي قدامي ده بيتعب كويس قوي ولقي نتيجة كويسة يعني مثلا for example أنا قلت عمار إنه هو يحب إن أنا مش هتطلع حاجة رشح حد عن إلا عن 70% عشان ما شو أنت متوتر ماشي بس في في المقابل في المقابل أحس إن أنت أدها يعني يعني أنت مسؤول عندك مسؤولية ك كافية إن أنت تذكر مش عشان مع أوكي خلاص أنا شيلك التهديد يبقى تذكر بقى الكلام ده هيتم إن شاء الله في موسم ثان تاني وأنا أفضل وراء كل واحد حتى ما تأكد إنه هو ماشي على التراك مظبوط بإذن الله بعد الأجازة همفروض كنا نعمل مراجعة يوم السبت بس في مليون حد مسافر واللي عنده مش عادة كذا كذا كذا فإحنا هنعمل المراجعة إن شاء الله بعد الأجازة أنا هقول أرقام دلوقتي هقول موعين مفيش احتمال واحد في المليون تغيير الموعين الأسبوع الثالث من شهر فبراير ان إن شاء الله هنعمل مراجعة هنا للكانتج ولا كلمة خالص ولا كلمة ولا كلمة الأسبوع الثالث من شهر فبراير. أنا هعمل الفيديو هنا. هقول لك معانا هلا منرجع. همشي عايز كلام. همشي عايز كلام. الأسبوع الثالث. لما نرجع هنا. ان شاء الله بعد العاجزة. هنرجع هنا أول يوم جينا. هاي إن شاء الله يوم الاثنين. فكنا. إن شاء الله. هحدد فيه اليوم. إن شاء الله بتاع المراجعة. الأسبوع الثالث من شهر فبراير. إحنا نيجي نعمل مراجعة هنا. المراجعة هنا دي منهج غير معنا واحد. إن حصة المراجعة دي حصة امتحان. فيش كده. مش هاعمل نيتم هاعمل امتحان أورال كامل كل واحد قاعد الناس اللي جت جديدة عليها وقالت ان ما امتحنوش عشان ما حضروا اسبوعين بتوع أجازة نص السنة هالزاكي هالدم <تصفح> الكارديولوجي كله أجل التشاست شوية أكمل الكلام الكلام ده في الاسبوع الثالث من شهر فبراير على الكارديولوجي نعم أتعايز كلام أتعايز كلام هتعايزين كلام خالص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 هنكون حاطين على التراك وفي شهر 3 يبقى فاضل لك اوقات قليله على امتحان اكمل سلك أربعة 5 شهور وبعد كده احنا هنكون ساعتها مخلصين البلجت ده قصير جدا وهنكون دخلنا إن شاء الله لوين عمر في النيروبي واحنا شغالين فيه هينتهي الامتحان وبعدين نرجع بقى ليه قصة كده الريفيشن دي وليه قصة الاسئله اللي بنسالها عشان ترجع تلم كل حاجة مظبوط وانت بتشتغل في الاجازه اللي عندك ديفكت فيه تبتدي فيه الاول خلاص انت اطفال انا هقولي حاجة انا هدود عليك انت تتكلمين على الاطفال احنا لما بعمل كده في الج... في الاصر ايه بعمل اكتر من كده عندهم بطنة وجراحة فأنا عارف كويس او انا بقول ايه ومع ذلك مش عندك اطفال اكمل دي طريقتي ودي اللي هشتغل بيها وهفرضها ما فيهاش كلام اللي قادر يشتغل في دي يشتغل اللي مش قادر خلاص هو حر يروح يعد تاني انا ما بزبطش على عاج بس دي الطريقة اللي انا إذا عايز تشتغل معايا عشان في النهاية ان شاء الله اتحقق نتيجة يبقى دي اللي هفرضها وان جربتها ونفعت مفيش كلام في الموضوع ايوه كنت لحد الان ما خلصتش ولا امتحان اورد تشي ايوه بالظبط ايوه هقول لا سيحصل لا لا سلام امتحان مستر المال اقوله ريتن نكمل بس امتحان التشست اللي انا بقول عليه ده ريتن اللي هو الكبير احنا في النص هنكون زبطنا بكذا مرة أورا اللي إيه التجميعات إن شاء الله خلاص أنا خلاص معا ماشي أرهو بقى ما غلطتي؟ إزاي كل مرة حد يقول لي آه أصبك هم ما عندنا كذا عن... Not anymore انتهت خلاص ما أنا ليه عملت كذا أقولك أنا بس اللي عايز اسمعني أحنا في القص بعيني لما بدي استحالة يا في اعتراض واحد مش كلام بقى. ليه انا هنا كده بتالرنت لاني قلت خلاص هحس ان اللي قدامي دول قد المسؤوليه فهفوت شويه نوم no. <تصفيق> خلاص جرب بقى في الفتره الجايه مفيش كلام انا عمرو عليسى لو حد عنده ظروف معينه مش لازم يمشي في كل على طبعا خلص ما هو ده كلام مع كلامي ده معنى كلامي هو ده معنى كلامي كلامي بقى كده مفيش اعتراض لا بس عشان اخلص ثواني بس عشان اخلص بس اللي بعد كده حاسس ان عليه ضغط يعمل زي اللي بيعمله بتوى القصر بيعمله ايه بيمشي يروح ده طب والله بمهزر بتاقص والله بتاقص ليه ان هو مش قادر ي... ي... تحمل الضغط ده طب, طب المعنى كده ايه ان هو انا ببلوش عليه لان هو فعلا مش قادر برغم ان انا ضد الفكرة لان انا رأيه أن أي حد يقدر يبقى الأول أنا بقيس على الأول ما بقيس على واحد ما بيجاوبش إذا في واحد جاوب يبقى كله لازهر هزا كده ما حد الشي يقولي أصلي ما قدرت ما قدرت لا مش مش هشتري كلمة أبدا خالص نعم مفيش كلام مفيش نقاش من وراها خلصوا ببنا إن شاء الله نشترك في حاجة تانية النص السنة التانية نص سنة تانية. ان شاء الله هيبقى فيه انا اتفاق عليه مرة معاه على موضوع الحضور. مرتين بس. يعني اكمل الكلام، اكمل كلامي مرة التانية لأ. بس كلامي اكمل. يعني انت لو غيرت مرة. مفيش غياب من, من الاتنين بعدها. واحد. اتنين. الشام. مفيش ما يديوش تلاتة. ما يوصلوش تلاتة. اتنين في الشهر. بره الحوار خلاص كلام واضح لان انا مسؤول عنك لما تحضر هنا لكن لما تيجي تدفع فلوس وتمشي تزوق انا مش مسؤول عنك ابدا خلاص مستهدف. لا ما لا